وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وإن قَدْ دَرَسْتُ لَهُمْ نَجْلِي غَتَن سَنَسْحَقُ مَا فَرَضْتُمْ سَنَسْحَقُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي دينا دين اخذتكم وانتم اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم وانتم اقرب إن الله لما تعملون <تصفيق>